والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا دَانِي نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا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 قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني والا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وامم سنمتعهم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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إِلَّا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لا في شك مما تدعون اليه مريب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 فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهمٌ لَّدِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيَهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّصِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ